ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده عبادت تكون والذين جتنا بالطموط أي عبود الله وأنا أبو إلى الله وأنا أبو أولئك البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيتك شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم عَقِنْ شَاعِرُ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ فَمَن يَسْتَكِبْ بوجهه سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدى إِلَّا هُم فَمَا لَهُم مِّن مُّضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ۖ بِنْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل أفرئيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفت ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته كل حسبي الله اعملوا على مكانتكم إني عاقب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مخيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتد فلنفسه وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَتَعْلَىٰهِ بِوَكِيرِ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُ سَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيمَنَ مِنَهَا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 لم اتقدوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذُكِرَ الله وحده شَمَّ أَزَتْ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بِالْآخِرَةِ وَإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إِذَامْ يَستبشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُمْ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 وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَإِذَا مَسَّهُ الْإِنسَانَ نُصُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنِّي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 إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبو إلى ربكم وأسلم له، وأنيبو إلى ربكم وأسلم له قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، والتابعون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب بغضت وآتتم لا تشعرون أن تقول نفسوا حسرتا أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساكرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب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 نبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم نَمَزُ مَرَّ حَتَّى إِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ بُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةٌ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 في لدخول أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ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 بين من حول العرش يسبحون بحمد ربي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.